ان ابراهيم كان امه قانه لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لانعمه اجتباهه وهداه الى صراط مستقيم واتيناه في الدنيا حسنه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 ما يمكرون ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم